بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره واثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد أيها الاخوه والأخوات أعظم كلمة يتفوه بها إنسان وينطق بها لسان هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي لها ميزان وقدر عظيم عند الله عز وجل فمن كان ملازما لها ومن أهلها ربح فوز الدنيا وفلاح الآخرة ومن فرط فيها ولم يقم بحقها خسر الدنيا وخسر الآخرة فهي كلمة عظيمة القدر عالية المنزلة هي الفارق بين الإسلام والكفر فمن قال لا إله إلا الله فإنه يكون بذلك مسلما وأمره إلى الله تعالى ابن القيم رحمه الله له كلمة بديعة جميلة في بيان مكانة هذه الكلمة ذكرها في إعلام الموقعين يقول رحمه الله يقول عنها كلمة قامت بها الأرض والسماوات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 وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب عليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله تعالى على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق شهادة ان لا إله إلا الله معرفة واقرارا وعملا وجواب الثانية أن محمدا رسول الله معرفة واقرارا وانقيادا وطاعه انتهى كلامه رحمه الله وهذه الكلمة معاشر الإخوة الكرام كلمة لها ميزان كما ذكرت عظيم عند الله ولا يقدرها قدرها إلا من استقرأ نصوص القرآن والسنة فعلم من خلالها كم هي عظيمة هذه الكلمة وكم هي سعادة أهلها وكم هو فلاحهم ونجاحهم في الدنيا وفي الآخرة أعظم الذكر لا إله إلا الله فلو أراد عبد أن يزيد من رصيد حسناته فلن يجد أعظم من أن يملأ صحيفته بلا إله إلا الله وقد كان موسى عليه, عليه السلام يسأل ربه تبارك وتعالى كما في حديث أبي سعيد عند النساء يسأله عن كلمة هي أعظم ما يمكن أن يتقرب بها موسى إلى ربه يا رب علمني دعاء أذكرك به كأن موسى يريد شيء يخص به يخصه الله به فقال الله جل وعلا لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله فكانه يرى عليه السلام أن هذه الكلمة الجميع يقولها فهو يريد شيئا أعلى قدرا منها يخص الله به اولياءه فقال الله تبارك وتعالى مبينا عظمه هذه الكلمة قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولك أن تتخيل حجم هذه الكفة العظيمة التي ستحمل سماوات سبع فيها ما فيها من الخلق الذي لا يعلمه إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل سماء مليئة بالملائكة حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط والأطيط صوت يخرج من الراحلة إذا حمل عليها زيادة الحمل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان السماوات أطت من الثقل الرهيب العظيم الذي عليها وحق لها أن تأط لماذا؟ قال ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى فهذه السماوات العظيمة لو وضعت كلها في كفه ووضع معها أيضا الارضون السبع بما فيها من أحجار وأشجار وجبال وقصور ودواب وخلق لا يعلمه إلا الله كل هذا لو جمع في هذه الكفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى قال لمالت بهن لا إله إلا الله مالت يعني نزلت بمعنى أنها أرجح وأعظم وزنا وأعلى قدرا من كل هذه المخلوقات فهي إذن كلمة لها ميزان وقدر عظيم عند الله عز وجل يقول ابن عيينة رحمه الله ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وقال ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص إن لا إله إلا الله لاهل الجنة كمثل الماء البارد للضمآن وهذه الكلمة هي التي بعث بها جميع الرسل إنما بعثوا لإقامة هذه الكلمة ما بعثوا لأجل شيء آخر أبدا الهدف الأسماء والأعظم هو إقامة التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله وسيأتي لها حديث مستقل إن شاء الله تعالى لكن ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أبدا أن الهدف الذي يجب أن يسعى إليه كل الدعاة إلى الله هو تعبيد الناس لله رب العالمين ليكونوا موحدين كما يريد الله تبارك وتعالى فكل رسل بعثوا ليعبد الناس لله رب العالمين ليؤمنوا به وحده لا شريك له يقول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ولهذا كل الانبياء عليهم الصلاه والسلام حينما قاموا بتبليغ الدعوه الى الله ولاقامه التوحيد وجدوا من الاذى شيئا عظيما لكنهم عليهم السلام جميعا كانوا يستر يسترخصون ويستعذبون العذاب والأذى من أجل أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى وأن يقولوا هذه الكلمة كم واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى كم تحمل من المشاق كم أذي في نفسه في عرضه في ولده وكان صابرا محتسبا صلوات الله سلامه عليه جاء في مسند الإمام أحمد بسند صححه شعيب الأرنأوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في سوق عكاظ في بداية الدعوة يمشي في السوق على الناس الذين توافدوا على هذا السوق من كل مكان القبائل كلها كانت تجتمع فكان يستغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرص وهذا من حصافته عليه الصلاة والسلام هكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل يستغل كل فرصة يمكن أن تبلغ دعوته للعالمين وفي هذا العصر لما تيسرت لله الحمد هذه الوسائل وسائل الإعلامية أصبح من السهولة بمكان لكل واحد ولا أقول هذا خاص بفئة دون فئة لا اليوم أصبحت وسائل الإعلام والإنترنت وغيره باب خير لمن أراد الخير كما أنها باب شر لمن أراد الشر يستطيع الإنسان من خلال هذه الوسائل أن يقدم دعوته ويوصل رسالته للعالمين في مشارق الأرض ومغاربها بأيسر طريقه وأسهل أسلوب وهذا الذي فقهه عليه الصلاة والسلام فكان يستغل المواسم لما يجتمع الناس في مكان معين كان يتعنى صلى الله عليه وسلم ويتعب حتى يصل إليهم حتى يبلغ رسالته بأقصر طريق فكان يأتي إلى هذا السوق والناس مجتمعون والقبائل مجتمعه ياتي اليهم ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وكان وراءه رجل هو فرعون هذه الامه ابو جهل عليه لعنه الله خلفه كان يحثو عليه التراب بل في روايه انه كان يرميه بالحجاره حتى ادم عقبيه وهو يقول يريد إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس لا يغرنكم الرجل ولا يفتننكم عن دينكم عن عبادة الله والعزة فنحن أعلم به قال الراوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولنا وقفة يسيرة مع هذه الكلمة لا يلتفت إليه هذا الملمح التربوي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه رسالة واضحة إلى الدعاه إلى الله عز وجل أن لا يلتفتوا إلى ما يقال عنهم الداعيه إلى الله عز وجل لن يسلم سيجد أذى من الناس سيجد أذى من الحاسدين من أعداء الإسلام من المثبطين فإذا انشغل بالرد على هذا وبإسكات هذا وبما يقول هذا فإنه سوف يضعف في دعوته فهو كإنسان يمشي في طريق وخلفه من يتكلم عليه ويؤذيه بالاذى بالكلام البذي فإذا التفت إليه وجلس يناقشه فلا شك أنه سيضعف في مسيره فإن تركه مضى في طريقه وقطع مشواره وصل للهدف الذي يريد وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت الى هذا الرجل مع أنه يؤذيه أذى شديد لكنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إنما يريد أن يثبت همته وأن يضعف عزيمته للوصول إلى الهدف العظيم فلهذا كان لا يلتفت إليه فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وكم واجهه عليه الصلاة والسلام من الأدى في رحلته الشهيرة في الطائف وهو لا يريد من الناس إلا هذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله يجتمع بهم في مجالسهم في منتدياتهم لا يترك فرصة مع صغير أو كبير مع ذكر أو أنت مع مملوك أو سيد مع غني أو فقير إلا ويدعوه إلى الله عز وجل فصلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة جدير بنا معاشر الإخوة والأخوات أن نذكر بفضائلها فهو باب مهم لأنك إذا عرفت فضيلة الشيء حرصت عليه من أعظم فضائل هذه الكلمة أنها من أعظم ما يرجح به ميزان العبد يوم القيامة عند الله عز وجل الحسنات العظيمة التي يطمح اليها العبد ويرجوها ويؤملها تحصل له متى ما كان مكثرا من التلفظ بهذه الكلمة العظيمة ومن أشهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب وهو من الأحاديث التي فيها بشارة لكل موحد. حديث البطاقة الشهير وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الألباني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من هذه الأمة يأتي يوم القيامة وعليه من الذنوب الشيء الكثير قال تعرض له سيئاته فإذا هي تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مثل مد البصر هذه جميع جميعها تكون سيئات فلك أن تتخيل انسان يأتي يوم القيامة صحيفة سيئاته مقدارها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مثل مد البصر هل تتوقع أن ينجو هذا الإنسان؟ اسمع الى الحديث فيقول الله عز وجل بعد أن تعرض هذه السيئات العظيمة على ذلك العبد ويظن أنه قد هلك يؤمر به النار، يقال احضر وزنك تعال انظر الى ميزانك انظر الى الشهاده والنتيجه التي ستحصل عليها الان فياتي هذا العبد لينظر النتيجه فتوضع هذه السيئات في كفه الميزان نسال الله ان يعاملنا بعفوه ورحمته لا بد لنا جميعا يا اخواني ان توضع امام اعيننا سيئاتنا وحسناتنا فنسأل الله أن يرجح حسناتنا على سيئاتنا وأن يعاملنا بعفوه ورحمته هذا العبد يحضر وزنه فتؤتى بالسيئات فتوضع في الكفة وإذا بها مثل الجبال العظيمة ثم يقال له بقيت لك عندنا هذه بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله بطاقة فيقال احضر وزنك فيقول يا رب ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات نعم بمقياس البشر ولا شيء بطاقة صغيرة أمام 99 سجل هل تغني شيئا؟ ما تغني يا رب هذه البطاقة أمام 99 سجل فيقال انك لا تظلم شيئا من يعمل مثال ذره خيرا يرى الله عز وجل لا يضيع عملا صالحا عمله العبد فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات اسمع إلى التعبير النبوي قال صلى الله عليه وسلم فطاشت بهن لا إله إلا الله لاحظ الكلمة طاشت بمعنى أنها نزلت نزولا قويا وارتفعت كل تلك السيئات يعني ليست المسألة فيها تذبذب حيث أنها تكون قريبه لا طاشت من ثقل هذه الكلمة أمام هذه السجلات التسعة وتسعين نزلت وارتفعت كل تلك السيئات وأدخله الله الجنة نسأل الله الكريم من واسع فضله ايضا في حديث الشفاعة الشهير في الصحيحين حينما يكون الناس في موقف الحشر والناس يحتاجون في ذلك المقام إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل فيأتون الأنبياء نبيا نبيا يطلبون شفاعته عند الله عز وجل حتى ينقذهم مما هم فيه يريد أن يعرفوا هلهم في الجنة أو في النار حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما حل بنا يقول صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها أنا لها قال ثم أخر ساجدا تحت العرش فيلهمني الله من المحامذ والثنائي عليه شيئا لا أعلمه من قبل فيسجد أو يظل ساجدا حتى يأذن الله له أن يرفع رأسه فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام بعد أن يسمع كلمة من الله تبارك وتعالى يقول له عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فكان أول ما يطلب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل هذه الأمة أن ينقد الله أمته في رواية من الروايات والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له عدة شفاعات من ضمن شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل التوحيد لا إله إلا الله ممن دخلوا النار أن يخرجهم الله من النار في إحدى الروايات وهي رواية صحيحة أن, الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله فيقول الله تبارك وتعالى ليس ذلك لك ما معنى ليس ذلك لك يقول البيضاوي كما نقل عنه بالحجر بالفتح يعني أن هذا لي فلجلالة هذه الكلمة ولعظم شأنها فإنني أتولى ذلك بنفسي ولا يشفع عندي أحد من خلقه لكمال هذه الكلمة وعظمها فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي وجلالي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله وهذه الكلمة من فضائلها أنها عصمة للإنسان من أن يسفك دمه أو يؤخذ ماله جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وأمرهم إلى الله وجاء في مسند الإيمان احمد والشافعي في مسنده من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ساره بمعنى أنه قال له كلاما سرا لا يسمع أحد من أصحابه ساره في أن يقتل رجلا من المنافقين استأذنه أن يقتل رجل من المنافقين قال فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رفع صوته وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى يا رسول الله ولكن لا شهدت له قال أليس يشهد أن محمد رسول الله قال بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له قال اليس يصلي قال بلى يا رسول الله ولكن لا صلاة له قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم هذا الحديث حجة في وجوه أولئك الذين يسترخصون دماء المسلمين ويستهينون بقتل الأنفس المعصومة الموحدة من أجل شبه لا قيمة لها إن أعظم الذنوب أو من أعظمها بعد, بعد الشرك إراق الدم مسلم فهذا الحديث وأمثاله ينبغي أن يحضره كل من سولت له نفسه في أن يريق دماء المسلمين أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ضبيان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه كان في سرية مع بعض أصحابه صبحوا بها قوم من جهينة كانوا كفارا فهزموهم ففر رجل منهم فلحقه يقول اسامه فلحقته وأحد الأنصار حتى أدركناه فلما لحقنا به أو أمسكناه هوينا عليه بالسيف فقال اهوى عليه الأنصاري بالسيف فقال الرجل لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فأخذت السيف وأهويت به عليه حتى قتلته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فدعا أسامة قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف قال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها فرقا من السلاح أم لا يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قتل فلانا وفلانا وفلانا يعني كانه انما قالها فقط لما راى السيف اهوى اليه اتخلص من الموت فقل لا اله الا الله فليست من قلبه هذا ظاهر الامر قال يا اسامه ماذا تصنع بلا اله الا الله اذا جاءتك يوم القيامه قال يا رسول الله انما قالها خوفا من السيف قال يا اسامه ماذا تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله اذا جاءت يوم القيامة؟ قال ولم يزد عليها يرددها صلوات الله وسلامه عليه حتى قال أسامة وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ خوفا من عاقبة مثل هذا الفعل ومن فضائل هذه الكلمة أنها سبب لتكفير الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي بسند حسن ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر وهي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار نهاية الآمال ومنتهى الطموحات أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة شهادة ان لا إله إلا الله وجاء عند ابن ماجه من حديث حذيفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام يعني ينتهي أو يتلاشى أمره كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى منه طوائف من الناس الشيخ العجوز والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يعني على لا إله إلا الله يعني ما يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها نرددها كما كان آباؤنا وأجدادنا يقولونها قال صلة بن زفر وهو الذي روى الحديث عن حذيفه قال فقلت يا حذيفه فما تغني عنهم هذه هذه الكلمه وهم لا يدرون ما صلاه ولا صدقه ولا نسك قال فاعرض عنه حذيفة فاعادها عليه مره اخرى فرددها عليه ثلاثا ثم قال حذيفه بعد ذلك يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم هذه الكلمه من عذاب النار ذكر ابن القيم في الوابل الصيب عن رجل من الاعراب قال كان له مسجد بالباديه يصلي فيه فإذا صلى وخرج كانت هناك أحجار سبعة في المسجد أو خارج المسجد اعتاد هذا الرجل ببساطته أنه إذا مر عليها يقول لها أي الاحجار الأحجار انه أنه لا إله إلا الله هكذا دائما يفعل هذا الشيء وفي يوم من الأيام مرض هذا الرجل فعرج بروحه فرأى هو في المنام كأن روحه عرجت بيه عرج بها إلى السماء فعرضت على النار ذهب به إلى النار وأنتم تعلمون أن النار سبعه أبواب فكلما جاء به ليرمى لي في النار نار من باب من أبواب جهنم يقول جاءني حجر من تلك الأحجار التي أعرفها فسد ذلك الباب فذهب بي إلى الباب الآخر فجاء حجر آخر حتى سدت الأبواب جهنم جميعا دون ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن صاحبها وإن دخل النار الا انه لا يخلد في النار ونحن من عقيدتنا ان صاحب الكبيره اذا مات على كبرته لم يتب فانه تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في النار الا انه لا يخلد فيها حتى ولو طال مكثه في النار لكنه لا يخلد فيها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 وفي قلبه وزن ذرة من خير وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الطويل وفيه فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما يعني من تفحمهم من النار والعياذ بالله قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في نهر في أفواه جهنم في, أفواه الجنة في أبوابها يعني يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل يخرجون في رقابهم الخواتم فيقول اهل الجنه هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الله الجنه بغير عمل ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رايتم اي في الجنه ومثله معه وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد ان لا إله إلا الله أمر الله الملائكة أن يخرجوهم أمر الله الملائكة أن يخرجوهم فيخرجوهم من النار وفي آثار السجود الموجودة في جباههم لم يصبها شيء من النار فإن الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجون من بني آدم فيخرجون كأنهم حمم يعني من التفحم والعياذ بالله الذي كان بسبب وجود وجودهم في النار ثم يخرجون بعد ذلك فيدخلون الجنة وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن المشركين إذا كانوا في النار ومعهم بعض الموحدين الذين طال مكثهم في النار هذه فئة من الموحدين هم آخر من يخرج من النار وطال مكثهم طولا شديدا فقال المشركون تهكما وسخرية بالموحدين ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون نحن وإياكم سواء الآن لا فرق بيننا أنتم كنتم موحدين ونحن كنا مشركين فنحن الآن وأنتم سواسية في النار لا فرق بيننا ما اغنى عنكم ما كنتم تعبدون قال فيغضب الله غضبه فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله حتى إن إبليس لا يتطاول يعني يرفع رأسه إذا رأى رحمة الله عز وجل تدرك عباده الموحدين يريد أن يظفر بالمغفرة والرحمة كما ظفر بها هؤلاء هذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة والباب متسع والأحاديث كثيرة وما ذكرناه ما هو إلا جزء يسير وإلا فقد ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة بيان عظم هذه الكلمة ومن هذه الرساله التي أشرنا إليها رساله بن رجب رحمه الله كلمة الإخلاص فهي إذن كلمة عظيمة ينبغي لنا أيها الاخوه الكرام أن نحافظ عليه وأن نحرس على أن تكون ألسلتنا دائما رطبه من هذه الكلمة فهي أعظم الذكر وهي التي يحصل بها رحمة الله ومغفرته ودخول جنته نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يبعثنا يوم القيامة عليها وأن يوردنا جنة الفردوس برحمته إنه سبحانه جواد كريم